اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هذا هو الدرس الحادي عشر من شرح شذى العرف في فن الصرف للشيخ الحملاوي رحمه الله وقفنا عند التنبيه الخامس الذي قال عنه صاحب الكتاب المثال يجيء من, من خمسة أبواب من باب ضرب وفتح وفريح وشرف وحسب المقصود بالمثال يا أولادي ما كان أوله حرف علّة مثل كلمة وعد الآن نمسح الصبورة سيدنا الشيخ بسم الله أي سيدنا الشيخ اقرأ كده يا مولانا والمثال أيوة كلمة مثال الفعل ينقسم إلى قسمين صحيح الكلام واضح يا شيخنا نعم ومعتل الصحيح ما كانت حروفه كلها أصلية طيب الصحيح ينقسم إلى سالم ومهموز ومضاعف نعم <تصفيق> آه يعني صحيح عكس المعتل المعتل ما كان أحد حروف الأصلية حرف مد وحروف المد الثلاثة الألف والوا والياء مجموعة في عبارة نوحيها فالواو المضمون ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والالف المفتوح ما قبلها مجموعة في عبارة نوحيها الألف والوا والياء فالفعل الصحيح ينقسم إلى سالم مثل ليه ضرب هذا سالم؟ لأنه سلم من الهمز والتضعيف المهموز ما كان أحد حروف الأصلية همزة الهمزة ممكن تكون في فاء الكلمة مثل أكلة ممكن تكون في وسط الكلمة يعني عين الكلمة مثل سألة ممكن تكون في لام الكلمة يعني الحرف الأخير مثل قرأة والمضعف ما كانت عينه ولامه من جنس واحد مثل شدة أو مدة أو ردة صح يا شيخنا؟ كل هذا داخل تحت الصحيح المعتل ينقسم الى مثال وأجوف وناقص المثال ما كان أوله حرف علة مثل كلمة وعدا وصلا الأجوف ما كان وسط حرف علة مثل قالة او أو باع. الناقص ما كان آخره حرف علة مثل كلمة دعا أو سعا صحيح شيخنا؟ فهو يقول الشيخ التنبيه الخامس يقرأ كده كلمة كلمة ها يلا يا ولد من, خمسة من خمسة أيوة من باب ضربة لاحظ كده لا هات الكلمة مع المثال طبعا فهمت أنت يا شيخنا يعني طيب اذا قال المثال يأتي من كم باب يا شيخنا من خمسة بدأ بأي يا شيخنا من باب إيه باب ضربة, ضربة يعني لم يأتي الباب الأول اللي هو باب نصر, نصر ينصره خلاص يبقى وعدة انتبه يا دكتور وعاد زي ضارب يضرب اقول يوعد ابي يوعد والذي حدث قلت حذفت الواو لانها وقعت بين عدويتها بين الفتحه والكسره فصارت يعد خلاص واصلها يا شيخنا يوعد على وزن يفعل اذا المثال يعني ما كان أوله حرف علة ياتي من باب ضرب من باب ضرب يضربه يعني فعل يفعلوا. هات المثال الثاني. يلا. ومن باب فتحة. من باب إيش شيخنا فتحة. أي من باب فتحة هات مثال فتحة. فهلا. ها؟ أوهلو. يا سلام. أدي وَهَلَ ها يُهَلُ على وزن ايه فعل يفعلوا. نلاحظ ان الحرف الاول حرف علة اللي هو ايه الواو. وده من باب فتحة. باب فتحة يعني فتح يفتحوا بفتح العين في الماضي وفتحها في المضارع يلا هات المثال الثالث يلا من ده بيفرح وجل يوجل ايوه انتبه كده ادي وجل ها يوجل يوجل وجل على وزن سعل يبقى فرح يفرح وجل يوجل ها ومن باب شرف او كرمه وسم ايوه شوف واسما من سفعله يوسم يوسم على باب ايه فعل يفعل ها هات اللي بعده يا سيدنا وندبي حتبه ايوه ويث يريد وارثا يارثو يبقى على وزن فعيل يا يسعل اه ورث دي نفس الموضوع بقى وارثا صح وبعد كده تحولت لايه ياري اي كلها يا شيخنا امم ايوه وارثا يورث يورث وقعت الواو بين عدوتين بين فتحه وكسر كملي يا شيخنا وقد ورد من باب نصر لفظة واحدة. وقد ورد ايه من باب نصرة من باب نصرة لفظة واحدة في لغة؟ في لغة في لغة عامرية وهي وجد يجد بفتح فضم. طيب يقول الشيخ وقد ورد قد هنا تدل على التقليل. قد ورد من باب نصر من باب شخنة؟ الباب الأولان هذا شيخنا يعني إذا قلنا أي فعل مثال يعني أول حرف علم مثل وعد أو وصل يكون من الابواب الخمسة من الثاني إلى, إلى السادس الباب الأول يأتي منها إلا باستثناء كلمة واحدة قال عنها الشيخ وقد ورد من باب نصر لفظه واحدة في لغة إيه؟ في لغة عامرية يعني من بني عامر يعني ها؟ وهي وجد يجد اللي يقول لك ليلة العامرية أو ليلة طيب وهم باب إيه شيخنا وجد إيه؟ ايوه يبقى وجد من باب زي نصر ايه ينصر يبقى وجد يا وجود اه وجد يا وجود على وزن فعل ايه يفعل وقال جرير وده جرير ابن عطيه ابن حذيفه الخطفي من بني تميم خلاص من اشعر اهل زمانه ولد سنه ايه وعشرين من الهجره النبويه على صاحبه افضل الصلاه واتسج السلام كان هجاءا ولم يثبت أمامه إلا الأخطل والفرزق طيب قل لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الصوادية لا يجدنا غليلا سمعي لا. لا يجدنا مع الشي لا يجدنا اللي يجدنا وضم الجيد نعم طيب الشاهد في البيت ضم عين المضارع من واجده فإحنا عندنا واجده يجده فمن لم يجد ها الهي القرآنية شخنا فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام أيوة فمن لم يجد ما قالش يا وجود ما قالش ايه يا ايه يجد م. قال يجد صح؟ وده من باب ايه شيخنا؟ من باب ضربة درب. من باب ايه؟ ضربة ضرب يضربه لكن دي لغة عامرية لغة ايه شيخنا؟ عامرية قال لو شئتي واضح ان الخطاب هنا لأنثى صحيح شيخنا؟ لا. نعم يقول لمحبوبته انتبهي شيخنا لو شئتي قد روي الفؤاد بشربة من ريقك من ريقكي تترك الصوادية يعني العطاش لا يجدن حرارة العطش فهم البيت؟ نعم. أظن واضح البيت يقول لو شئتي يخاطب محبوبته قد نقع الفؤاد بشربة يقول المحبوبة لو شئتي قد روي الفؤاد أدن ما نقع الفؤاد يعني روية قال لو قد روي الفؤاد بشربة من ريقيك تدعو الصوادية يعني العطاش لا يجدنا حرارة العطاش سبحان الله شوف الحب يا مولانا فيعمل ايه فالشعر قال يا قال لا يجدنا وهي أصلا ايه لا يجدنا خلاص ودي لغة عمرية اكمل ايه ما احنا قلنا كسر الجيم ده اللغة الايه المشورة اللي ورد في القرآن فما لم يجد يبقى وجد يجد واصلا يوجد صح وجد ها يجد اصلها يا يوجد على وزن فعلى ياسعل ودي اللغه المشهورة اللي جاء بها القرآن لكن لغه بني عامر ها يعني دي لغة نادرة يعني خلاص اللي هو ايه ياوجدوا يلا يا مولانا نكمل واجوف طيب النقطه السادس يعني التنبيه السادس انتبه للوقت يا شيخ الأجوف يجوء من ثلاثة أبواب من, بابه من باب نصرة أيوة يقول. انتبه مولانا لحظة, لحظة يا شخص بسم الله يبقى نحذف هذا الكلام المكتوب يقول يا سيدنا الدكتور الأجوف يجيء من ثلاثة أبواب من الأجوف كما قلنا هو ما كان واسطه حرف علة مثل قالة قال أصلها قولا تحركت الياء فتح ما قبلها فقليبت ألف فصارت قال قال ده اسم أجوث لماذا سمي أجوث لأن وسطه حرف إلا وسطه إيه أو ليس مؤجوث يعني خلا جوفه خلا وسطه من حروف الصحة خلاص يا شيخنا الأجوث ده يأتي من كم باب يا مولانا من ثلاث أبواب الباب الأول إيه باب إيه شيخنا اللي هو الباب الأول قال يقول ايوه شوف انتبه كده ادي قاله ها يقوله اصلاح يا مولانا يقوله على وزن يا شيخنا يفعله فما الذي حدث يا دكتور محمد انتبه معي يا ولدي كده اهو ادي يقوله على وزن يفعله لاحظ ان الواو من حروف العلة وعليها ضمة الضمه دي حركة قبلها قاف والقاف حرف صحيح فالحرف الصحيح أولا بالحركة من حرف العلة لأن القاف سكنة صح والسكون ده يناسب حروف العلة زي صح يا شيخنا فنقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها خلاص فصلت يا شيخنا يقول والله يقول الحق واصلها يقوله على وزن إيه يفعله فدا اسمه عندنا في النح فالعلم صرف إعلال بالنقل علال لا يشخن ايه؟ بالنقل لان في علال بالقلب م. يعني نتبع يعني نقل بالوا والف قاولة نقل قاولة لا يسمع علال ايه؟ بالقلب م. وفي علال بالايه؟ بالنقل. بالنقل زي قرأت سيدنا ورشي كده فمن آمنى نعم فمن آمنى أصلاف فمن آمنى يعني نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحي قبله وحذف الهمزة م. صح؟ م. يبقى يقوله يبقى يقوله يبقى قال ذا فعل أجوف يعني وسطه حرف عله جاء من باب ايه نصر ينصر قال يقوله يا يعطى قال يقول يقول يلا يا سيدنا كم من منها والباب الثاني ضرب مثل باع يبيع يا سلام انتبه باع يبيع يبيع أصلها يبيع على وزن ايه يفعل صح نعم. يا سلام واضح كده طيب وايه اللي حصل يا مولانا حصل ما حصل في يقول يعني يبيع ها يبيع الباء ساكنة وده حرف صحيح والياء من حروف العلة وكسرت مم. فالاولى بالكسر من يا ولادي ها الحرف الصحيح, الحرف الصحيح صح مم. فلما قل اهو شوف قال يبيع يبيع يبقى نقلنا حركه الياء إلى الايه الى الايه الى, إلى, إلى الساكن قبلها فصارت ها يبيع فصارت يبيع كما من باء فرح ايوه غايده يغيدوا إسمها يشخنا غايده غايده لا لا غ... لا مش مش مبى فتحة فريحة فعفون أيوة مبى فريحة يبقى غايده أيوة كده غايده فريحة أقول يغيدوا على وزن إيه يفعلوا يفعلو يفعلو صحيح مولانا عورة يعور إلا أن شرطه أن يكون في الباب الأول واويا وفي الثاني يائيا وفي الثالث مطلقا طيب كلمة عاورة يعوارضي أي برضو إيه النفسها عاورة على وزن إيه فرحة أيوة فرحة يفرح عاورة يعوارو على وزن فاعلة يفعل صح إلا أن شرطه أن يكون في الباب الأول واويا يائيا ما الذي يريده شيخنا من هذا الكلام صلى على على النبي عليه الصلاه والسلام الا ان شرطه ان يكون في الاول في الاول من باب لازم يكون من حرف واو يعني قال يقول أصيق في الأول اللي هم باب إن يكون ايه شيخنا الألف أصلها واو اصاه يبقى قال اصله يقوله يبقى يقوله وشط في الثاني أن ان يكون ايه يبيعوا يبيع في الثالث مطلقا ولذلك اتى بعوره وكلمة يا شيخنا في الثالث وفريحه قال غايده ها وعوره, وعورة. يبقى ايه عشان واضح كده يبقى الى يا شيخنا الاجوص يأتي على ثلاثه ابواب باب نفر لا ينصره وبضرب يضيبه وبفرح يفرحه صح شرطه في الأول يكون إيه شيخ نواوي مثل قال يقوله أصله يقوله وشرطه في الثاني يكون يهائي باع يبيع أصله يبيعه, يبيعه وفرش وشرطه في الثالث لا مطلقا يعني قد يكون الألف أصله واو أو أصله إيه يا صح يعني عاور خلاص أقول إيه يعورو حيووه طب وغيدة يا يعني الغيد يعني صفة من صفات الحسن يعني في المرأة يعني كمل الشخنة وجاء الاستثناء وجاء طال يطول فقط من باب شروفة من باب الشخنة اللي هو الباب الأخير ده الخامز. اللي هو الخامز ده خلاص إذا كلمة يا مولانا طال يطول يعني يقول هذه الكلمة استثناء فقط يعني جاءت من باب فعل لا يفعله اللي هو باب ما يكرموه كم والناقص السابع. التنجيز السابع التنبيه السابع الوقت انتهى ولا لسه والناقص يجيء من خمسة أبواب أيوة الناقص الأول يا نريد أن نشرح من مقصود بالناقص يا ولادي. من مقصود بالناقص نحذف الأول هو كده اسمع يا دكتور قلت الناقص ما كان آخره حرف علة مثل ساعة أو دعا أو رمى فنتبه كده يا مولان رمى رما أو دعا أو ساعة يا شخنة لماذا كتبت هنا يا وهي أصلها ألف يعني ألف هي ودعا ألف وساع ألف لماذا رسمت هنا يا وهن رسمت ألف لأن ألف دي أصلها واو يبقى دعا يدعو يبى اذا الالف الألف إذا كان أصلها واو ترسم ألف وإذا كان أصلها يا ترسمه يا يبرم يرمي رميا وسعى يسعى سعياً أتعرفت هدي هدي سر الرسم الألف ترسم ياء مرة أو ترسم ألف مرة خلص صيانتها كل أنا عرف الأصل هل هي ماهالأصل يا متقبل يا ما يا ما تأتب المضارع أو تأتب المصدر يا ما أقول ساعة يسعى سعيا من المصدر ذا أصل مشتقات طب يا رم يرمي رميا واضح يا شيخنا؟ لا يدعو طيب طيب الله ما وسلم يصنع قل يا مولانا ليه ليه مية ناقص؟ انتبه يا شيخنا رمى هذه الألف عند اتصال الفعل بواو الجماعة تحذف رمى. أقول رموا. طب دعا دعاو سعها سعو. انتبه يا شيخنا أو شوف سعى. الفتحة الموجودة على عندي إشارة إلى الألف المحذوفة فهمت ولا لا؟ بغير جلسوا ما فيش حاجة حاجة جالسا يبقى الكائل عند إثناده الواو الجماعة يضم يبنى على الضم يعني أقول جلس أقول جلس كتب كتبوا صح؟ طب لماذا هنا؟ قبل الواو ضم فتحة إشارة إلى الألف المحذوفة سعوا في أياتنا صح يا شيخنا؟ فالفعل اذا كان ناقصا يعني اخره حرف عله ياتي من كم باب يجيء من يا مولانا يجي من خمس ابواب كل باب الاول باب نصر ايوه النصر اللي هو دعا فعل يدعو. فعل يفعل ايه يا شيخنا دعى يدعو يا سلام عليك يا سلام دعى ها يدعو ادي يدعو صح مولانا يدعو دي يا شيخنا اصلا يدعو يبقى ينصروا صح مولانا ومن باب ضرب ها رامي. رمى يرمي رمى ها يرمي صح يا شيخنا شوف يرمي هي نفسها يضرب وهي يتابع بص يا شيخنا ادي يضرب ها يرمي طبعا الضمه لا تظهر على ولا تضع على الواو لثقله لليلي يعني الضمه وال والفتحه ثقيله على ايه عفن الضمة والكسرة عفن الضمة لا تظهر على الإلواو يعني يدنو أو دع يدعو لا تقول يدعو ولا يرمي صح يا شيخ يبقى لا تظهر الضمة ها؟ لثقلها طيب كاميرا يلا يا شيخ ومن بابي فتحة أيوة يسعى يسعى. أيوة هذه الساعة يسعى شوف سعى ها سعى زي فتحة بس إيه الفرق بين سعى وفتحة فتحة الحرف الأخير صحيح فتظهر الفتح لكن سعى الفتحة مقدره منع ظهور التعذر يعني لا يمكن أن تظهر للالف سكنة لا تقبل حركه فقل يسعى على زي يفتح بالظبط ها ومن باب فاريحه ايوه يا ها يا سلام على الجمال ادي راضيه زي فاريحه لحظة يا شيخنا الفتحه ظهرت لخفتها يعني الفتحة تظهر على وتضع على الايه على الواو لخفتها صح لا. اقول مثلا لن يعني أقول فلان رضي يا رضي يا مثلا بكذا رضي يا. طيب في القرآن الكريم لن ندع و من دونه اله لا قد قلنا اذا شرطه الفتحه خفت فضله ايوه بسم الله بتروما ايوه يا سلام ادي سا روما. ها يسرو على وجه يفعلوا وثروه يعني سرى بالليل يعني يلا كمل يا سيدنا الشيخ الحمد لله فاهم يا جميل ها الوقت انتهى والله أعلى وعلم صلى الله عليه وسلم وبركاته على سيد محمد